رسول الله يا ابو القاسم اجيتك والقلب ملتاع مدرش لو نفصل لك عن علامي وعن لو جاع قل شلون أنا أروي صعب البضع والأضلاع لفت يماك دمعتها تهل على الوجه كلساء اليوم ماتت خير النساء اليوم ماتت بنت السماء تفضلوا ما جوي. اليوم ماتت خير النساء اليوم ماتت بنت السماء بالحزن والأكدار جاءتك يا مختار بالحزن والأكدار جاءتك يا مختار خير النسائي خير النسائي اليوم ماتت خير النسائي اليوم ماتت بنت السماي اليوم ماتت خير النسائي اليوم ماتت بنت السماء بالحزن والأكدار جاءتك يا مختار بالحزن والأكدار جاءتك يا مختار خير النسائي خير النساء اليوم ماتت. اليوم ماتت خير النساء اليوم ماتت بين السماء اليوم ماتت خير النساء بالحزن والاكدار بالحزن والاكدار جاءتك يا مختار بالحزن والاكدار جاءتك يا مختار خير النساء خير, خير النساء اليوم مات خير النساء اليوم مات بنت السماء اليوم مات خير النساء اليوم مات بنت السماء بالحزن والأكدار جاءتك يا مختار بالحزن والأكدار جاءت كيا مختا خير النساء خير اليوم ماتت خير اليوم ماتت خير النساء اليوم ماتت بنت اليوم ماتت اليوم ماتت خير يوم بنت السماي بالحزن, بالحزن والأكدار جاهدك يا مخدار بالحزن والأكدار جاهدك يا مخدار خير النسائي خير النسائي فيت مزغره قلب همني الحزن لا غاب سهم فقدل ابو لازال وساق ذاك قلب ناشب وقمي اللي يغضما وحيقها بين امر وعيوناهب وصتني لا يا حي دروغ جرحا يملي قلب صايب جرحا يملي بيني الدمع ويل دیت بینت دمع وی ال ا تنشد ابن ابو الطالب امانه غ برخلیکو عن قومه عدا غایه عن قومه أم أبيها تبكي وتشكو من غاصبيها اليوم ماتت أم أبيها تبكي وتشكو من غاصبيها في صدر المسماء جاءتك يا مختار في صدر غلم سمار جاءتك يا مختار خير النساء خير النساء اليوم ماتت اليوم خير النساء خير النساء اليوم, اليوم ماتت اليوم ماتت اليوم ماتت بالحزن والاكدار بالحزن والاكدار جاءت كيام خير نسائي طاغى المر اصطفى الامجد عصاير غن جائل خيل فيل ولا ترد امحسنها على الاعتى شيفته عجب لا قلت لك يدهم على عيون الهدى تمتل على عيون الهدى أو بعد يا طه ظالمها على الشرع عن شرع الله غد غصبني احلا ويله الميه يا راع وعلى اكتافها لغيت مرد وعلى اكتافها لغيت سبحان اليوم ماتت ام الحسين والدمع يجري كالجمرت اليوم ماتت أم الحسين والدمع يجري كالجمرت بعد الذي قد صار جاءتك يا مختار بعد الذي قد صار جاءتك يا مختار خير النساء خير اليوم ماتت اليوم ماتت خير النساء اليوم ماتت بنته اليوم ماتت اليوم ماتت, اليوم ماتت بالحزن والاكدار بالحزن والاكدار جاءت كي يا مختار بالحزن والاكدار جاءت يا مختار خير النساء خير النساء او بعدي ان طالها تنوحي عليك ليالي انهار لجلتي عليك ظلامتها لجلتي عليك ظلامتها واجيت يا سيدي العصبة لئي ما يوتيب جنايا ارتكبت الباضع وما اقدرش جنايتها وما اقدرش جنا انا اطي نسخي قامت وقيطعتها اراكتها وماتت بضعتك تحبت بيني الضليع غصتها بيني الضليع غصتها اليوم ماتت تجري الدموع ردت إليك قلبا صديعا اليوم ماتت تجري الدموع ردت إليك قلبا سلها عن الأسرار جاءتك يا مختار سلها عن الأسرار جاءتك يا مختار خير النساء خير اليوم ماتت اليوم ماتت خير اليوم ماتت اليوم ماتت بنت اليوم ماتت, اليوم ماتت حزن ولا اكدار بالحزن والاكدار جاء القيام بالحزن والاكدار جاء القيام خير خير نسائي خير نسائي بعد ما الى حديثه وصاد يا يبص بعدكم ما عالي بي عمي غير الالم بي يسري بعدكم اقترب واصبر اقاعش غير بترب صابري اقاعش رسول الله وبعد بنتك يا ليتك لا حديب قبري رسول الله وبعد بنتك يا ليتك لا حديب قبري عيد وانا الله يا عذني ويهد كوخي ركخ يدري ويهيت كل خيد ركول بعدكم عيني بيامي غير الالم بي بعدكم اغترب واسبر اقاسي غربتي بصبري يا غسير اا رسول الله وبعيد بينتك يا ليتك تلا حديث قبري عيد وانا الله يا عذني ويهيت كل خير ترك اليوم ماتت بنت الفخار صلى عليها دمع اصطبار اليوم ماتت بنت الفخار صلى عليها دمع اصطبار جاءتك ترجو الثار جاءتك يا مختار جاءتك ترجو الثار جاءتك يا مبتار خير النساء خير النساء اليوم ماتت خير النساء اليوم ماتت بنت اليوم ماتت اليوم ماتت في دار بالحزن والأك